المسيحية لما ولد المسيح عليه السلام والأرجح أنه ولد قبل التاريخ المشهور بأربع سنوات كان كل ما في الشرق ينبئ برسالة مرتقبة واعتقاد جديد كان اليهود يترقبون المسيح المنتظر على رأس الألف الخامسة للخليقة وهي عندهم مبدأ التقويم لأن الاعتقاد العام كما قدمنا في تاريخ فارس أو ما بين النهرين كان يتجه إلى انتظار الخلاص في مطلع كل ألف سنة على يد رسول من السماء بجاسر الاردن وما حوله بدعوه يحيى بن زكريا او يوحنا المغتسل المشهور بالمعمدان وراح هذا النبي يدعوهم الى التوبه والانقثار من الذنوب ويرمز الى التطهير من الدنس بالتطهر في بحر الاردن على يديه ويبشرهم او ينذرهم بقرب ملكوت الله او ملكوت السماء وهو الملكوت الموعود منذ قرون وكان اليهود قد فهموا ملكوت الله على معنى غير الذي فهموه وتوارثوه من ايام السبي وزوار مملكه داوود وسليمان فقد كانوا ينتظرون ملكا مسيحا من قبيل ملوكهم الذين كانوا يمسحونهم بالزيت المقدس ويسمونهم من اجل ذلك بمسحاء الرب او المسحاء وكانوا يترقبون رجعه الدوله على يد فاتح ظافر من ابناء داوود يجرد الكتائب ويجتاح القلاع والدساكر ويقمع اعداءهم بالنار والحديد وتجدد رجاؤهم في مسيح من هذا القبيل بعد سقوط اعدائهم الاقوياء وذهاب دوله البابليين والمصريين لما تطاول الزمن ووقعت بلادهم في قبضه الدوله الرومانيه وهي في قوتها وعجز اليهود عن مقاومتها لا تقل عن الدولتين الذاهبتين يائسون من الخلاص على ايدي الفاتحين الظافرين وتحولوا الى الرجاء في قيام مسيح غير مسحاء العروش والتيجان فترقبوا مسيحا في عالم الروح وعلم الصالحون منهم ان الخلاص المنتظر انما هو خلاص النفوس والضمائر بالتوبه والتطهير وكان أنبياؤهم قد بشروا بذلك المسيح قبل عصر الميلاد ببضعة قرون فإذا هم يتدرجون من وصفه بالقوة والبأس إلى وصفه بالرحمة والحنان ويتمثلونه وديعا رضيا يتجافى صهوات الخيل ويمتطي في موكبه كمارا ابن أتان هذا في نطاق الديانة الإسرائيلية أما في نطاق البحث والحكمة فإن الفلسفة كانت في ذلك العصر قد أوفت على غايتها وأطلعت أعظم أعلامها وأكبر مدارسها سعد في البلاد الفينيقيه على الخصوص لان هذه البلاد كانت منشا الرواقيين السابقين وكانت على اتصال دائم بآسيا الصغرى من جهه وبالاسكندريه من جهه اخرى وهي وما اذ هبله الفلاسفه والحكماء ومن هؤلاء الفلاسفه من بشر بالكلمه الالهيه وقال ان هذه الكلمه ويعني بها العقل الالهي هي مبعث كل حركه ومصدر كل وجود ومنهم من قال ان الحب هو اصل جميع الموجودات ومساك جميع الاكوان ومنهم من وعظ بالنسك والعفه واوصى بالشفقه على الانسان والحيوان وحرم ذبحه وزعم له روحا كانت تعقل في حين المضار وستعود الى العقل بعد حين وليس ادل على تهيؤ الجو للرساله الجديده من التمهيد لها في نطاق الفلسفه ونطاق الديانه في وقت واحد فكانت دعوه يوحنا المعمدان تقابلها دعوه فيلون الفيلسوف الالهي الذي ولد بالاسكندريه قبل بوليدس السيد المسيحي بنحو 20 سنه وكان فيلون يجمع حكمه العصر من جميع اطرافها لانه كان يهوديا محيطا بثقافه قومه وفيلسوفا محيطا بمذاهب الفلسفه اليونانيه وطنيا مصريا محيطا بالحكمه الدينية التي نبعت من معين التاريخ المصري القديم وممتزجه بالعقائد السريه الاخرى في بلاد الرومان واليونان واسيا الصغرى واهمها عقيده ايزيس وعقيده اوزيريس سرابيس التي تاسست بالاسكندريه وتفرعت في اثينا وبومبي وروما وبعض الموانئ الاسيويه وكانت هذه الديانه مراسيم خفيه يترقى فيها المريد على ايدي الكهانه والرؤساء في محاريب سريه واول ما هذه المراسم صلاه القبول التطهير او هي صلاه البعث التي يتقدم اليها المريد لانه ميت بالروح يطلب الحياه بالروح او يطلب الخلاص من ارهاق الجسد وخبائق الشهوات ويعتبر بعدها من الواصلين الى حضيره الرضوان وكان لتفسير هذه الرموز اثر في تفسير فيلون لرموز الديانه الاسرائيليه فتجاوز النصوص والمراسم الى ما وراءها من الدلالات الروحيه كما تكشفت له على اضواء الفلسفه اليونانيه وصل من ثم الى الايمان بالعقل الالهي او الكلمه لوغوس كانها ذات لها صفات الذات الالهيه بل وجد من وعاض بني إسرائيل أنفسهم قبيل عصر المسيح من مزج الأقاويل اليونانية بالعقيدة الإسرائيلية فكان أصحاب الرؤى في كتب أخنوخ يعلمون تلاميذهم أن الحكمة خلقت الإنسان من سبعة عناصر فخلقت اللحم من التراب والدم من الندى والبصر من نور الشمس والعظام من الحجارة والذكاء من السحب والملائكة والعروق من العشب والروح من أنفاس الله وان خلق الارواح سابق لخلق الدنيا وارضها وسماها لانه عنصر خالد لا يزول في هذا الجو المتطلع الى الرساله الروحيه ولد السيد المسيح صلوات الله عليه وكان يستمع العظات من يوحنا المعمدان ويتقبل العماده من يديه فلما قتل يوحنا لم يرهبه مسرعه الاليم ونهض بامانه الدعوه بعده في بلاد الجليل ثم في بيت المقدس وفي الهيكل الاكبر بعقل الاحبار والكهان عاصمه الدوله الدينيه في بني اسرائيل وكانت مشارته اعظم فتح في عالم الروح لانها نقلت العباده من المظاهر والمراسم الى الحقائق الابديه او نقلتها من عالم الحسي الى عالم الضمير فلم ينتظر ملكوت الله في حادث من الحوادث الدنيويه الكبرى او الصغرى بل علم الناس ان ملكوت الله قائم في ضمائرهم وموجود في كل حقبه وكل مكان ولا ياتي على موعد فترتقب ولا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك لأن ملكوت الله فيكم ولم يشهد التاريخ قبل السيد المسيح رسولا رفع الضمير الإنساني كما رفعه ورد إليه العقيدة كلها كما ردها إليه وقد جعله قفءا للعالم بأسره بل يزيد عليه لأن من ربح العالم وفقد ضميره فهو مغبور في هذه الصفقة الخاسرة وماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه وماذا يرطي الإنسان فداء عن نفسه والطغر كل الطغر في نقاء الضمير مراط الخير كله فيه وبرجع اليقين كله اليه فليس شيء من خارج الانسان يدنسه بل ما يخرج من الانسان هو الذي يدنس الانسان وهناك حياته ودفائه فليس حياته من امواله وهناك طعامه وطعامه فليس بالخبز وحده يحيى بل بكلمه من كلمات الله والحياه افضل من الطعام وكان ينهى على القراء والعاكفين على التلاوات ومراسم العباده فارط الولع بظواهر الأفعال دون حقائق الإيمان ويقول لهم نقو الكأس من داخلها فظاهرها لا يضير ما فيها وكان ينكر كل ما يراد به الظاهر ولا ينبعث من أعماق الوجدان فلا إحسان عنده لمن يتراء بالإحسان لأنه تاجر أخذ ربحه فلا حق له عند الله احترزوا من صدقة تصنعونها أمام الناس وإلا فلا أجر لكم عند أبيكم الذي في السماوات وإذا بذلت الصدقة تصنعونها لا تنفخ أبوابك بالأبواق كما يفعل المراءون كفاخرا بين الناس الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك فأبوك الذي يراك في الخفاء يجزيك في العلانية وكل شيء في عالم الحس ينقاد لقوة الضمير لو كان لكم إيمان كحبة خردل لأمرتم هذه الشجرة أن تخرج من منبتها ولو غرس في ماء البحر فتضيع وعند تبشيره بالرحمة والمحبة لم يكن ينقص عن الثورة في عالم الروح لانها هي الثوره التي تستحق ان تثار جئت لالقي نارا فماذا علي لو اطرمت النار جانب الضمير هو الجانب الذي توجهت اليه رساله السيد المسيح ورعايه الله لروح الانسان هي الملاد الذي راى الناس منصرفين عنه فعاد بهم اليه وكانوا يؤمنون بالله الخالق وبالله الذي ينزل عليهم الشرائع ويحاسبهم على الطاعه والعصيان ولكنهم نسوا رعايه الله ولم يريدوا ان يحبوه كما ارادوا ان يطيعوه أعلمهم أن الله محبه وأن أقرب الناس إلى الله من أحب الله وأحب خلق الله ومنهم المطردون والعصاه ولا يستحق غفرانه من لم يتعلم كيف يغفر للمسيئين إليه إن أخطأ إليك أخوك فوبخه وإن تاب فاغفر له وإن أخطأ إليك سبعا في اليوم وتاب إليك سبعا في اليوم فاقبل توبته واغفر له وقد وجد عند بني إسرائيل كفاية وفوق الكفاية من كلامهم عن إله الشرائع وإله الخلق والاء هذا الشعب من الشعوب دون سائر بني الانسان تذكرهم بالله الذي رعاهم فوق رعايه الرب الرحيم وعليهم ان يثقوا به فوق الثقه بسعيهم في طلب المال والحيله في تحصيل المعاش اليس الحياه افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تخزل وابوكم السماوي يقودها فلستم انتم احرى بالتفضيل عليها من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قابته ذراع واحده تاملوا زنابق الحقل كيف تنمو وهي لا تتعب ولا تغزل سليمان في كل مجده لا يلبسك واحده منها فان كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله ذلك اللباس فليس احرى ان يلبسكم انتم يا قليل الايمان وعلى هذا الوجه ينبغي ان يفهم قول السيد المسيح حين قال ما جئت لانقض على ما موسى لا اكمله وحين جاءوه بالزانيه فقال لهم بل لم يخطئ منكم فاليرمها بحجر فانه لم ياتي بالغاء الشريعه ولا باسقاط الجزاء ولكنه نقل الايمان بالله من الحرف الى المعنى ومن القشور الى اللباب ومن ظواهر الرياض الى حقائق الخير الذي لا رقابه له لغير الضمير ورى عند اليهودي ما هو حسبهم من شرائر الايمان وشرائر الرومان فقال لهم اعطوا مال قيصر لقيصا وما لله لله وذكرهم جانبي الرحمه والاحسان وقد نسوه ولم يذكروا غير جانبي الغضب والقصاص وقد اشار السيد المسيح الى نفسه بتعريفات كثيره رواها عنه كتاب الاناجيل فكان اذا تكلم عن نفسه قال انا ابن الانسان او انا نور العالم او انا خبز الحياه او انا الطريق والحق والحياه او انا القيامه والحياه او انا الراعي الصالح وانا المعلم والسيد او انا الكرمه الحقيقيه ولم يذكر نفسه باسم المسيح ولكنه بارك الحواري بطرس حين سماه به وقال له انه اهتدى الى حقيقته بنفحه من نفحات الروح ولم تكتب هذه الاناجيل في عصر السيد المسيح بل بعد عصره بجيلين ولكن مواضع الاتفاق فيها تدل على رساله واحده صدرت من وحي واحد ويؤكد لنا وحده هذه الرساله ان فكره الله فيها لا تشبهها فكره اخرى في ديانات ذلك العصر الكتابيه او غير الكتابيه فقد كانت هناك ديانات طافحة بالشعائر الخفية والمراسم التقليديه وكانت هناك ديانات تفهم العلاقه بين الله والانسان كانها ضرب من علاقه الحاكم بالمحكوم او الصانع بالمصنوع او العله بالمعلول ولكن الفكره المسيحيه التي قررتها الاقوال المتفقهه في الانجيل تتميز كل التميز عن مجمل الافكار الاسرائيليه او الافكار الهنديه والمجوسيه أو أفكار المؤمنين بعقائد الفلسفة أو العقائد السرية فالعلاقة بين الإنسان وخالقه في بشارة السيد المسيح هي العلاقة بين الروح ومصدرها وبين الحياة وينبعها بين المكفول وكافله وبين الرعية وراعيها ولم تتفق هذه الصفة في ديانة واحدة من ديانات ذلك العصر كما اتفقت في الديانة المسيحية وهي في رأينا علامة جوهرية لا تقل في قوتها عن أساند التاريخ التي تبتل شقوك المترددين والمسيح في وجود السيد المسيح وانما طرات الشبهه على اذهان اولئك المترددين من تماثل بعض الشعائر على النحو الذي اجملناه في نقدنا لكتاب ايميل لدفش عن السيد المسيح حيث نقول ان الذي يردد له اكثر من سواه ان كل شعيره في المسيحيه قد كانت معروفه في ديانات كثيره سبقتها حتى تاريخ الميلاد وتاريخ الالم قبل الصليب في يوم 25 من شهر ديسمبر الذي يحتفل فيه بمولد المسيح كان هو يوم الاحتفال بمولد الشمس في العباده المتريه اذ كان الاقدمون يخطئون في الحساب الفلكي الى عهد جوليان فيعتبرون هذا اليوم مبدا الانقلاب الشمسي بدلا من اليوم ال21 في الحساب الحديث وقد اعترضت الكنيسه الشرقيه على اختيار اليوم ال25 لهذا السبب وافضلت ان تختار لعيد الميلاد اليوم السادس من شهر يناير الذي تعمد فيه سيد المسيح على ان هذا اليوم ايضا كان عيد الاله ديونيسيس عند اليونان وبعض سكان اسيا الصغرى وكان قبل ذلك عيد اوزيريس عند المصريين ولا يزال متخلفا في العادات المصريه الى اليوم ففي اليوم ال11 من شهر طوبه وكان يوافق السادس من شهر يداير في التاريخ القديم كان المصريون يحتفلون بعيد الالههم القديم ولا يزالون يحتفلون به في عصرنا هذا باسم عيد الغطاس وقد اتخذت المسيحيه اليوم ال25 من شهر مارس ذكارا لالام السيد المسيح قبل الصلب وهذا هو الموعد نفسه الذي اتخذه الرومان قبل المسيح لتذكار آلام الاله اتيس اله الرعاه المولود من ان العذراء بغير ملامسه بشريه والذي جب نفسه في هذا الموعد ونزف دمه في جذور شجره الصنوبر المقدسه وقد كان اسم العذراء مريم بصيغه مختلفه اسما مختارا لامهات كثيره من الالهه والقديسين مثل ادونيس ابن ميره وهرمود ابن مايا وفيروش ابن مريانة وموسى ابن مريم وبوذا ابن مايا وكرشنة ابن مارتالا وهكذا بحيث يظن أن هذا الاسم شائع لا يدل على ذات معينة ومما يجري في هذا المجرى أن تمثيل إيزيس وهي تحمل ابنها حريس كانت رمزا في الكنائس الأولى للعذراء مريم وابنها المسيح ولما كانت إيزيس إلهة البحر وكان اسمها عند الرومان كوكب البحر أي ستيلا مارس هليس يبعدوا؟ ويقال لهذا الشبه علاقه بالتشابه في الاسماء وقد رويت روايات كثيره عن الالهه والابطال المولودين من الامهات العذراوات قبل المسيح فكذا بعض الفرس يعتقدون ان زرادشت ولد من ام من عذراء وكذلك كان الرومان يعتقدون في ابيس والمصريون يعتقدون في رع والصينيون يعتقدون في فوهي ولاو وقال فيطرخس في رسالته عن ايزيس واوزيريس ان الحمل يحصل في هذه الاحوال من الاذن وهو ما يفسر صورة العذراء في القرون الوسطى اذ كانوا يرسمونها وشعاع من النور يتجه الى احدى اذنيها وقال تيرتوليان ان شعاعا سماويا هبط على العذراء وحملت بالسيد المسيح اما التفكير بالموت فكثير في قصص الديانات القديمه واقربه الى مواطن المسيحيه عباده تموز الذي كانوا يحتفلون بموته وبعثه في انطاكيه وصارت عاده البكاء عليه الى النساء اليهوديات فكنا ندبنه على باب الهيكل وانبهن على ذلك النبي حزقيال وجاء في التلمود ان رجلا يسمى يسوع قتل وعلق على شجره قبل الميلاد ب100 سنه والعشاء الرباني كان معروفا في عباده مترا على الطريقه التي عرف بها في المسيحيه بل الخبز الذي يتناوله عباده مترا بذلك العشاء يصنع على شكل الصليب وقد اسف جوستين مارتير في سنه 140 ميلادي لهذه المشابهه وعدها مكيده شيطانيه لتضليل المؤمنين والمعجزه الاولى للمسيح وهي تحويل الماء خمرا معروفه في عباده ديونيس اله الخمر واله الشمس ومن حيواناته المقدسه الحمل والحمار وعلى الحمار كان ركوبه حتى قيل انه كان له حماران فجعلهما نجمين في السماء بهذا الرمز يرمز البابليون الى مدار السرطان فالخلط بين المسيح وديونيس في ركوب الاتان وتحويل الماء موضع نظر ومثله الخلط بينهما في المذود الذي وضع فيه عند الولاده كما جاء في انجيل لوقا حيث قال وفي تلك الايام صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتب كل المسكونه وهذا الاكتتاب الاول جرى اذ كان كيرينيوس والي سوريا فذهب الجميع ليكتب كل واحد الى مدينته فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينه الناصره الى اليهوديه الى مدينه داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته يكتب مع مريم امراته المخطوبه وهي حبلى وبينما هما هناك امضت ايامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته واضجعته في المدود اذ لم يكن لها موضع في المنزل اما احصاؤه في هذا التاريخ فلم يرد له اي ذكر في تراجم اوغسطوس ولم تجري العاده قط في دوله الرومان ان يكلف الناس السفر من بلادهم الى البلاد التي عاش فيها اجدادهم الاسباقون ليكتبوا اسماءهم هناك فالروايه مستهدفه بالملاحظه من عده جهات ولم يتفق على المكان الذي ولد فيه المسيح كما لم يتفق على الزمان الذي ولد فيه فمن قائل انه ولد في الناصره ومن قائل انه ولد في بيت لحم والذين يقولون انه ولد في بيت لحم يذهبون الى هذا القول لتأيد النبؤه التي تنبئ بظهور المسيح من نسل داود وهو في بيت لحم لا في الناصره وجاء في انجيل متى ان يوسف النجار راى في المنام ان هيرودس الطاغيه سيقتل كل طفل يولد في بيت لحم بذلك العام فان هيرود ماذا في السنه الرابعه قبل الميلاد ومع ان يوسفيوس المؤرخ لم يذكر خبر هذه المذبحه فيما احصاه لهيرود من الاثم وقد سبقت روايات كهذه عن النمرود وفرعون مصر وغيرهما من الامراء الذين انذرتهم النبوءات بظهور اعداء قبل مولدهم فهي روايات لا تدل على شيء يعتمد على التاريخ ولم تكتب هي ولا كتب غيرها بما ورد في الأناجير إلا بعد عهد المسيح بعشرات السنين أما الذين عاصروه أو قاربووه غير التلاميذ فلم يذكروا عنه شيئا ولم يدوروا له خبرا حتى عجب فوتيوس بطريقه القسطنطينيه حين قرأ في القرن التاسع تاريخ جوستس الطبري المكتوب بعد المسيح بضع سنوات ووجده غفلا من ذكره وهو مولود حيث ولد المسيح في الجليل ولم يشر باللين الأكبر بكلمه واحده الى الخوارق التي نسبت اليه وهو كثير العنايه بجمع الخوارق في تاريخه الطبيعي المؤلف بعد المسيح ب30 او 40 سنه وثبت ان النسخ الصحيحه من تاريخ يوسفيوس المنتهيه بالسنه 93 بعد الميلاد خلو من الفقرتين المشار فيهما الى المسيح على عجل الاضطهاد وان هاتين الفقرتين مدسوشتان على بعض النسخ في القرون الوسطى ويقال مثل ذلك في كتب اخرى وردت فيها مثل هذه الاشارات المبهمه بصيغه لا تثبت على المضاهه والتمحيص لقد جمعنا فيما تقدم جميع الملاحظات التي اوردها المتشككون في وجود سيد المسيح وهي جديره بالتمحيص لانها وثيقه الصله باسانيد المقارنه بين الاديان ويتوقف على تقدير قيمتها تقويم الكثره الغالبه من تلك المقارنات واول ما نرى ان اصحاب هذه الملاحظات قد نسوه واغفلوه ولم يقدروا قيمتها اما سيد المسيح هو صاحب الدين الذي كان اكثر الاديان نعيًا على ظواهر المراسم والشعائر والنصوص فمن الغريب ان يجعلوا تشابه المراسم والشعائر والنصوص مبطلا لوجود من انكرها واقام دعوته الكبرى على انكارها واغرب من هذا ان يتخذوا تشابه المراسم والاخبار دليلا على تلفيق تاريخ السيد المسيح مع ان التواريخ جميعا حافله باسماء الابطال المحققين الذين نسب إليهم كل عمل من نوع أعمالهم وكل خليقة من نوع خلائقهم فإذا اشتهروا بالشجاعة رويت عنهم كل أخبار شجعان ما ثبت منها وما لم يثبت منها إلا لغيرها وإذا اشتهروا بالفكاهة نسبت إليهم فكاهة المعروفين والمجهولين ولا تزال تنسب إليهم على ممر السنين وهكذا يصنع الرواة بأخبار كل مشهور سواء كانت شغرته بالمحمود أو بالمذموم من الصفات فإذا اختلطت الروايات في اخبار المسيح فليس في هذا الاختلاط بدع ولا دليل قاطع على الانكار وقد قلنا في تعليقنا على تلك الملاحظات انه لو كان اختلاط الرموز والشعائر من موجبات الشك في ظهور الرسل لوجب ان نشك في وجود النبي عليه السلام بما في الاسلام من شعائر الحج التي احياها على سنن العرب قبله ولو وجب ان نشك في وجود علي بن ابي طالب بما احاط به من اساطير بعض المذاهب الغاليه وفي مقدمتها انتظار الامام طويل المهدي او المسيح وهي عقيده تتشابه فيها تلك المذاهب المسيحيه والاسرائيليه وثنيه المجوس ومما فات اصحاب الملاحظات المتقدمه ان اباء الكنائس الاولى لم يحتفلوا بتلك الاعياد وهم يجهلون تواريخها ولكنهم بداوا بالاحتفال بها باعتبارهم ان اكرام السيد المسيح فيها اجدر بالمسيحيين من اكرام الشمس والكواكب وسائر الارباب الوثنيه يرى يرون اتبع الكنيسة يندفعون الى محافل الوثنيين في تلك الايام فيصرفونهم عنها باحياء المحافل التي تقابلها وتمجيد السيد المسيح فيها بديلا من تمجيد الاوثان وعلى هذه السنه خصصوا يوم الاحد للعباده لانه كان يوم الشمس في ديانه عباده الاقدمين واسم هذا اليوم بالانجليزيه ساندي يدل على بقايا ذلك الدين المهجور واقطر من هذا في اضعاف تلك الملاحظات ان روح المسيحيه في ادراك فكره الله هي روح متناسقه تشف عن جوهر واحد لا يشبه ادراك فكره الله في عباده من تلك العبادات فالايمان بالله على تلك الصفه فتح جديد لرساله السيد المسيح لم يسبق اليها في اجتماع مكوناتها رسول من الكتابيين ولا غير الكتابيين ولم تكن اجزاء مقتبسه من هنا وهناك بل كانت كلها متجانسا من وحي واحد وطبيعه واحده وإن وجدت هذه الاجزاء متفرقة هنا وهناك قبل ذلك